الأدعية الأسبوعية للإمام علي رضي الله عنه دعاء يوم الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر أهل الكبرياء والعظمة ومنته الجبروت والعزة وولي الغيث والرحمة وملك الدنيا والآخرة رب الأرباب ومسبب الأسباب وإله الآلهة وجبار الجبابرة مبد الخفيات ومعلن السرائر المكنونات عظيم الملكوت شديد الجبروت لطيف لما يشاء الله أكبر قبل كل شيء وآخرة لا إله إلا هو خشعت له القلوب لا يقضي في الأمور سواه ولا يدبر مقاديرها غيره ولا يتم شيء دونه القادر الحليم اللطيف الكريم سبحانه جل وعلا ما أعظم شأنه وأشد جبروته يسبح الخلق كلهم له ويتقون منه ويتدرعون له أحاط بكل شيء علما ve apsa, her şeyin